فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرَحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَا هُمْ بَغْتَهُ أَخَذْنَا هُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مبلسون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 كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء أم بجهالة ثم تاب ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين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 وَإِن تَعْدِلْ كُلّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قُلْ أَنَا دَعَوْتُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَأَزَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب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 وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلًا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجت بيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم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 فَإِنَّ يَكْفُرُ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ هُؤُلَاءِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هُدَاهُمْ قَتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ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 وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاءُكُمْ قُلِ اللَّهِ ثم مثرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مباركم مصدق الذي بين يديه ولتنذر ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون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 ولقد جئتمون فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفاعكم الذين زعمتم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوا يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون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 فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا نخرج منه حب متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات وجنات من أعنابه والزيتون والرم مَن مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 ولتصال إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ماهم مقرفون أَفَعِيرَ اللَّهِ أَبَتَغِي حَكَمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَب بِالْحَقِّ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 وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى حتى نؤتى مثل ما أودى رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون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 119. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا 110. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا 111. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله 112. وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليُردوهم، ليُردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون.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 قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرما على طعام يطعمه إلا إلا أي يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهلا لغير الله به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 ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء وهدو ورحمة لعلهم وهدو ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه والتقول علَكُم تُرْحَمُونَ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين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 يوم يأتي بعض آيات ربك لا يفعوا نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت أو كسبت في إيمانها خيرا قل إن تظرو إنما تظرون إن الذين فرقو دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء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 لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء